ويا قوم هذه ناقه الله لكم آيَةً فذروها تاكل فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكلوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خذ يومئذ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 إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الحنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب